Mmm. غريق المعاصي ومن علي بلطف بي يا النواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطاف يفضي به لخلاص يا خذام ذي النواسي أدرك غريق المعاصي pilotin <Sessizlik> yu يا عيني يا واهب بالفضل يجازن ليه ضايع يا اخي من أدرك غريق المعا ذلك غني قل معاصي. إلاَّمْ تُدارِك بِلُطفٍ فَلَيْسَ لِي مِنْ مَنَاصِ إلَّاَمْ تُدارِك بِلُطفٍ فَلَيْسَ لِي مِنْ مَنَاصِ إلَّاَمْ تُدارِك بِلُطفٍ فَلَيْسَ لِي مِنْ مَنَاصِ eina al-hurubu ameen qaba ka tuhamas al أنت يا غالي قلعاصي أنت